شهيد واتبشري يوم الشهيد فتح النوار والحمري رقص من فرحته حرك الأشجار اتبشري جبت لك زمبا جهادية اتبخرت من دم بطل مثل النار اختار منيته بشام ولا يشوف النذل قام يا كم البيت به Kyllä, se on. Se on. Se on. Se on. Se on. Se